ناسي يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر ان الله غريم من المشركين ورسوله فان ثبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجلين لله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم إِلَّا الَّذِينَ مَعَاهَدتُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ وَلَمْ يُخَادِعُوا وَلَمْ يُضَاهِرُوا وَلَمْ يُضَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ الله يحب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 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ لَعَلَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَوْلُ اللَّهِ وَأَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ كَيْفَ يَكُونُ الله عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إلا الذين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 وَاَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفِّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا لَن يَصْبِرُوا عَلَىٰ دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّ مَثَلَ الْكَافِرِ لَا أَيْمَانَ لهم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 قاتلوهم يعذلهم الله بأيديكم ويخزهم ويرنصركم عليهم ويشف صدور قومهم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتعب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلموا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 ألائِكَ حَبِقَْ تَُّهُم وَبِ النارِهُ خَالدُون إِ ماَا يَعْمُ مَسَالِد اللهَّهِ مَ نَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِآخِِ وَأَما نصلَ تَو تَزَّك وَأَقَا مَصْلَ تَواتَزَّكةَ وَلَ يَخْشَ إِم الم عَشَاءُ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَامِ جَوْعَ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله لا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 الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء, أولياء إن استحبتوا الكفر على الإيمان ومن يتولون منكم فأولئك هم الظالمون قل ان كان اباكم وابناكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال لقترفتوها وتجاره وتجاره تخشن مكسبها ومساكن تنبونها احد اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهجر القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْءٌ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ الْجُ وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله الرفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نحن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينكا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدئوا وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأقواههم يظاهرون قولا الذين كفروا من قابل قاتلهم الله أنا يؤذكون اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا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 سبيل الله والذين يكندون الذهب والفقة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نال جهنم فتكوى بها جباههم وجلوبهم وبرورهم هاجبهم وَسِيقُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادته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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا لا لِكُم خَيرُ للَكُمْ إن كنتُم تَعلمون لو كانَان عرَبًا قَربَ ووسَفرًَا قاسِداتذَوك وَ دَعدَت عليهلَهِ مشَّّ وَس يَحِفونَ بالِلهَّهِ لَ استاستَفَعنا لَ خََجنا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 وَأَوْجَاعَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ خُرُوجَهُمْ فثَبَّطَهُمْ فَتَشَبَّطُوا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ لو خَاد فيكم م جَدكُم إا خَذَا لَ وَلَأَبَع خِلَلَكُمْ يَضِغونَكُم الْ الفِتْنَّ وَفيِيكُم سََّعونَ لَهُم واللَّهُ عليم بالظالمين لقد بتغور فتنه سمع قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلني ولا سفتني الا في الفتنه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ حِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِذَا تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَابِلٍ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فرحون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 وَم مَنَعهُم آاتُكُبَلََ منِنهُم نفَقاتُهُم إلاا أََّهُم كَغَوب اللَّهِ وَبِسُول وَلَا يأتُونَ الص الصَّلا تَ إِلا وَهُ كُشلَ وَلَا يفِقُونَ إِللا وَهُم كَالِون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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ دَخَلًا لَّوِئَ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَمَوْا وَإِن لَّمْ يُعطَوْا مِنْهَا إِلَى هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ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 وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْجَوْا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم شورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحيرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب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 وَأَدَ اللهَّهُمُنافقينَ وَْمُنَافِ قاتِ وَالكُطَّ نَا رَجَه النَّ مَ خالدينَ فِيهَا هيِي حَسبُهُم وَلَعَنَهُمُ اللهَّ وَلَهُم أَذَبُم مُقم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 كَويقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُون الزك وَقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزكةَ وَيُطيمون الله وَرسون أُولائِكَ سََرحممُ الله إِ اللهه عزيزٌ حَكيم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 يجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم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 وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أَشَدُّ حَرًّا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا الَّذِي يَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَافِلَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا معي عدوا إن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 وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المصلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم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 وَقُلِ عََّلوا فَ سَيَرَ اللههُ عَمَلَكُم وَرسُول والمُؤمنِنون وَسَتُ رَدّونَ إ عَمِ غَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيونَدّئُكُم بِمَا كُم تَعَّلون وَآخَرونَمُ رجَوونَ لِأَممرِ اللههِ إا يُعَذِرهُم وَإِنَّا يتوه عَلَيهِم واللهُ عليم حكيم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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَنْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على شفى, عَلَى شَفَى جُرُفٍ نهارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَحَافِظُونَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تبين لهم أنهم أصحاب وما كان اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ عَاهَدَهَا إِيَّاهُ أَلَمَّا تَظَلَّلَ لَهُ شُعَبٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَطَرَ وَجَعَلْنَاهُ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا قَالَ يَا أَبَتِ لِمَ لَا تُصَلِّي لِي كَمَا صَلَّى إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّكَ دَعَوْتَ الْكَعْبَةَ إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما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 تخلفوا عن رسول الله اي تخلفوا عن رسول الله ولا يرهبون بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم وعو ولا نصر ولا محنصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغير الكفار ولا ينامون من عدو الليل الا كتب لهم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 منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا وجروا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجلوا فيكم للضحر واعلموا أن الله معين الضحر وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقوم أن يقوم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فلابتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم أرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 فَرَضَ الله قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ كَافِرُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا Come <laughs> on.